السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة والنازعات غرقا ذكر الله تعالى في أولها حال الملائكة ثم ذكر قيام الساعة ثم ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم بين الله جل وعلا عظمته وأنه خلق من السماوات والأرض والجبال ما هو أعظم من خلق الإنسان الضعيف فقال الله جل وعلا أنتم أشد خلقا، أنتم أقوى أنتم أشد أيها الناس يا من تكذبون بالآخرة وتتكبرون عن عبادة ربكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها بعظمتها ونجومها ورياحها وشمسها وقمرها وما فيها من عظمة رفع سمكها فسواها سمكها يعني جعلها سميكة عظيمة ليست رقيقة ربما تشققت وتساقطت عليكم إلا إذا شاء سبحانه فسواها جعلها مستوية وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أغطش يعني أظلم ليلها أغطش ليلها يعني أظلم ليلها كما تقول أغطش هذه الغرفة يعني أظلمها أطفئ فيها النور وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج ضحاها بعد الليل يأتي الصباح ثم يأتي الضحى ويشتد النور وينتشر ويكون الضوء عاما وأخرج ضحاها طيب فهل خلق فقط للسماوات لا والأرض بعد ذلك دحاها قيل دحاها جعلها كروية كما يقال عند العرب الدحيه هي الكرة تدحى يعني ترمى يعني يسير بعضها مع بعض وقيل دحاها يعني جعلها مسيرة مسوية لمن أراد أن يصنع فيها شيئا هذا يبني عليها بيتا فتكون مستوية له وهذا يريد أن يضع عليها مزرع تكون مستوية له جعلها مستوية سليمة حتى يستفيد منها هذان قولان ولا بأس أن يجمع بينهما فالأرض كروية وفي الوقت نفسها مستوية الناس يصنعون بها ما يشاءون من معاشهم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها الماء الماء ينبع من الأرض أو ينزل من السماء ويكون على الجبال ويجري على الأرض او ربما تحفر الأرض يحفر هذا مترين ويجد الماء هذا يحفرها عشرة أمتار ويجد الماء هذا يزيد هذا ينقص فالماء يخرج من الأرض أخرج منها ماءها حتى يشرب الناس وتشروا دوابهم طيب الناس يحتاجون إلى الأكل من اللحم يحتاجون إلى طعام يطعمون به دوابهم فقال ومرعاها أخرج منها المرعى أخرج منها العشبة والقمحة والشعيرة الذي أكله الناس والأعشاب المتنوعة أخرجها الله تعالى من هذه الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الأرض خلقها الله تعالى فاضطربت فأرساها بالجبال والجبال أوتادا ارساها الله تعالى بالجبال فصارت الأرض ثابتة وإن دارت بالناس وإن تحركت لكنها ثابتة لأن هذه الجبال كالمسامير كالأوتات التي تثبتها فلا تضطرب بالخلق وإلا لو لم تكن هناك جبال لرأي الأرض تضطرب بنا نحن الآن لكن الله تعالى قال والجبال ارساها لماذا يا رب صنعت كل ذلك لنا لماذا خلقته بهذه الدقة وهذا الحسن والجمال قال متاعا لكم ولأنعامكم هذا متاع لكم أيها الناس وهو في الوقت نفسه هو متاع لأنعامكم تتنعم به هذه الدابة وتتنعم به أنت متاع لكم ولأنعامكم طيب هل الدنيا هي نهاية المطاف فقط نأكل ونشرب وننام ونصلي ونصوم أو, أو قد لا يصلي بعض الناس ولا يصوم هل الدنيا فقط هكذا لا في آخرة في جنة، في نار، في نفخ في الصور، في حياة حقيقية ينتقل إليها الناس. هذه مجرد حياة لينظر لينظر الله تعالى في في شؤوننا كيف نصنع وكيف نعمل ويحاسب الناس على ما يفعلون. ولذلك ذكر الله تعالى هنا مجيء القيامة. فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا قامت الساعة، إذا نفخ في الصور، يوم يتذكر الإنسان ما سعى يبدأ الإنسان يتذكر إذا وقف يوم القيامة قبل أن يبدأ الحساب يبدأ يقول آه كم صلاة كم صلاة قصرت فيها كم من يوم تركت صيامه كم من حق ضياعته كم من حقوق العباد أكلتها كم من ظلم ظلمته لنفسي أو لزوجتي أو لأبنائي تتفكر المرأة كيف كان تساهلي بحجابي كيف كان تعاملي مع زوجي مع أبنائي كيف تعاملي مع جاراتي يتذكر الإنسان ما سعى يتذكرون ذلك في الآخرة وقد قربت الجنة وقربت النار أمام الناس وما كانوا يحدثون به في الدنيا جعلوا يرونه عيانا فقال الله جل وعلا وبرزت الجحيم لمن يرى كيف تبرز وما هي أحوال أهلها هذا ما نتكلم عن ان شاء الله في الحلقة القادمة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته